ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرهقه صعوبا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أجبر واشتكبر فقال إن هذا لو واحت البشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحابا ر إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين وَالَّيْلِ إذ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ لِمَن شَاءَ منكم أن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نفس بِمَا كسبت إلا أصحاب اليمين في جنات يتسالون عن المجرمين ما سنكتم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولن نكن طعم المسكين وكن إلا أصحاب اليمين في جلات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا Thank you.